ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتتر عنهم وهم فيه مبرسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وما ذو يامل ليقضي علينا رب قال انكم ما كفور لقد جيناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كانوا ام ابرموا امرا فان مبرمون ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ومجواهم بَلَى وَرَسُولُنَا بَدِيهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فَدَعْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُهُمْ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ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 مَن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُفْكُونَ فَقِيلَهُ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ